بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت والبيت المعمور والسقف المرفوع فِي المرفوع والبحر المسجور إِنَّ عذاب ربك لَوَاقِعٌ ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ خَضْعٌ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَاعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاءٌ هَذِهِنَ قلتي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون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 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كنتم تَعْمَنُونَ متكئين, مُتَّكِئِينَ على عَلَى سُرْءٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ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 شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا وَمَقَانَعَ دَبَّ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَذَرُهُ أَنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ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 أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مثله إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلَّا بل أَمْ هم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أَمْ لَكُمُ الْبَنِيَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مثقلون أَمْ عندهم الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفرواهم المكيدون أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عمن يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فَذَرْهُمْ حتى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ يوم يَوْمَ لَا يُغْنِي كيدهم كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فَإِنَّكَ بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم